وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل نوسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم